تسووا واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله فإن جسوية الصفوف من تمام الصلاة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم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 نصفه أو قس منه قليل نوزد عليه ورتن القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا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 وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا نَلِيمًا يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون إلى فرعون الرسول فأخذناه أخذوا وبيلا فكيف تتقون إِن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبان السماء أموفطرم بَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَا شَأْتُ أخذ ربي سبيلا الله أكبر. سبحان الله. سبحان. سبحان. سبحان. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.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 الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثي وطائفة وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ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 وأقيم الصلاة وَآتُ الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وما تقدمون لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عِندَ الله هو خير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده Allahu, Allahu, Allahu, Allahu Akbar. <gülüyor> afrini, waradini, warazri, warazri, Allahu Allah maflını ve rahmını ve <تصفيق> الله أكبر As-salamu alaykum wa rahmatullah. as alaykum wa rahmatullah. Allahümün selam.